محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتوون فضلا من الله ورضوانا يَتَأَوَّنَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَارْضُوا النَّسِيمَ مَا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ